بسم الله الشيطان الوحي الله الرحمن الرحيم ويزولون حجرا محجورا <تصفيق> وقد انا الهناء من عمل فجعل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مكينة ويوم تشقق السماء 재미, gern, kom تشقق السماع بالغمام ونزل الملائكة تنزل الملك يومي ادعو للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيليا We <laughs> are